ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم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 ليس البراء تولو جوهاكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وات المال وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذو الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبِنَى السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْقَابِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَّعَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا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 ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ففديه ففديتهم من صيام أو صدقة أو نسك